أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 كل يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ نَدَ الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ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 في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة في الأرض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 و سلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى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 به. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عِندَ الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباق وقال فرعون يا هامان بن لي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 وأنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاب وحاجون في <تصفيق>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 الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميد يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسوله بالبينات فرحوا بما عودهم من العلم.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 التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون